ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مكواك القالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نودني بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات ويبلغونكم لقاءكم هذا قالوا شهذنا على أنفسنا قالوا شهذنا على أنفسنا